مسكوره حيط تفوح هللها هالليله والكنسفينه نوح هللها هالليله مسكوره حيط تفوح هللها هالليله للكنسفينه نوح هللها هالليله مسكوره حيط تفوح هللها هالليله للكنسفينه نوح يا الغالي يا الغالي ساكن الدلالي الدلالي دلالي محبوب يا الغالي يا الغالي يا الغالي ها ها ها ها ها واخر حلم ساكن بيابل العيل انا ابو عيد لجوك العيد ابو أذول اخر حيل مساكن بياه بالعين هلال ابو عيده نجوك العيد ابو هلالين هلال ابو عيده والبيت يقر العين خلي انا هالليله ابو عيده الليلة, أو الليله الليله والبيت ساكن الدلالي دلالي محبوب يا الغالي يا الغالي الدلالي دلالي محبوب يا الغالي يا الغالي يا الغالي اوجلاماني الورد صبر وحل فرح طوعا وقف للناس وجه الاماني مبتسم ثغر الوارد والياس عيدوا ان صبر وحل فرح طوعا وقف للناس طيف الامل ما مولود يا لهالليله هو لوح جت معبود يا لهالليله هو طيف الامل ما مولود يا لهالليله لا حده معبون يا لاله الليله او يا قايه امالي امالي امالي محبوبي الغالي يا الغالي يا الغالي بالطفوح اللياله الليله انت سفينه نوح هالليلة هالليلة هالليلة هالليلة نوح يا لاله الليله ساكن بالدلالي دلالي دلالي محبوبي الغالي يا الغالي يا الغالي ساكن بالدلالي دلالي دلالي محبوبي الغالي يا الغالي فلا شايف ورد يستمع عطر يعني انت ذان اول عطر يتنشق القداح طبعا فلا شايف ورد يجمع عطر الوفا يعني انت ذان اول عطر يتنشق القداح نور على هيئة نور خليها مهل حتى الحزن مسرور خليها مهل ليله نور على هيئه نور خليها الحزن مسرور خلي انا هالليله محبوب يا الغالي الغالي يا الغالي رحيب